ألم يروا كما هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم لأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا مِن ثمره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 وَإذاَا قلَ لَهُم آْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهَّهُ قَالَ الذيينَ كَفرَروا قَالَ الذيينَ كَفرَرون ال الذيينَ آمَنُوا أَنُطَعِمُمَ اللَو يَشاءُ اللهَّهُ أَطَعمَهُ إ إن تُمْ إ إن تُم إِلَّا فِي ضَلَالِ مّبِين وَيَقولُونَ مَ تَ هذاذَا الْووعد إ كُنْنتُمْ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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على لرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 افلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب أَفَلَا يشكرون وَاتَّخَذُوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وَضَرَبَ لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وَهُوَ بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر لخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون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 فَسَتُفْتِيهِمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا مِّنَّا خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ بَلَعَنْجَبَتْ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ إذا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ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 وَما كانَ لنا عَلَيكُم مِن سُلطانم بلكُْ تُم قَوْمَطغين فَحَّّ لَنا قَولُ رَبِّن إا للَذائقُون فَحَقَّ لَنا قَوْلُ رَبِّنَا إِا لذائقُونَ فأَغْوَينكُ إ كُاغاَاوين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 قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أينك لمن المصدقين أيذا متنا, أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كتن ترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا لولا وما نحن بمعذبين إن هذا لَهُ الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلنا شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين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 إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا لَآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَيُّ أَصْنَامٍ تَعْبُدُونَ اللَّهَ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 إنا كذلكِكَ نَجزل المحُحسنين إنهُ مِنْ عباد المُومِنين وَإِنَّلو طل منِن الْ المُررسين إذنجَّيناهُ أهلَهُ أجمعَعينَ إللاا جوزَا فيِي الغابِرين ثمُ دّرنَ ل خرين. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِن يُولَ سَلَامٌ الْمُرْسَلِينَ إِذَا بَقُوا فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَّخِرِينَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَّخِرِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ